بسم الله الرحمن الرحيم بالليل يغشاهم انار الى تجلى وما قلق الذكر والانس فان سعيه لشد فان من اعطى الثرى وصدق بالحسنى فسنيسر له يسرا وام من بخل وسنيسعه للعسر وما يغني عنه ماله إذا ترد إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى سَيُجَنُّ نَبْنَ الذي الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَذَكَّرُ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُعْطَى فُجْزَا إِلَّا بَتِيرُوا أَوْجِهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ولسوف يرضى.